وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم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 الفصل الذي كنتم به تكذبون، أُحْشِرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، أُحْشِرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ.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 وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يتساءلون قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ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 إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا نتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إن كم لذائق العذاب الآليم، وما تجذون إلا ما كنتم تعملون، إلا عباد الله المخلصين، أولئك لهم رزق معلوم. فواكه وهم, مكرمون فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بِكَأْسٍ من معين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 لفضيله مكنون